Yeah on sebi Kafaa billah أُدْعُو قُمْ لَآتِيَهُ One time. وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَا 117. كان ذلك في الكتاب مسكو